وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنَامِ وَاحِمًا كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِ ذَٰلِكَ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والت اعتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجداً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين